إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ بَطْءًا وَأَقْبَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُنِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إِلَهَ الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَفِيبًا مَهِيلًا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 فكيف تتكون إن كفرتم ير من يجعل البلدان شيبان السماء من فطرون به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربِّه سبيلا